أن يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نبن على الذين تضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين ونمكن لهم في الأرض ونري في عون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى إذا خست <تخفت> عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطهون نُفِرْعَوْنَ لِيَفُونَ لَهُمْ عَدُوٌّ وَهُمْ وَحْزَنَا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا صَاغِطِينَ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ فعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتجذي به لولا أن رضطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت بأخته قصيه فبطرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت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 ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغرثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه فقضوا عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه علوم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 جَبَّلَ الَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى تُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ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 ولمَ وردَ ما أمدينَ وجدَ عليه أممَة من الناس يسكنون ووجدَ من دونه مُمرأتين تذودان قَالَ مَا خَفَضُوكُما قَالَتَ لَا نَسْقِي حَتَّى ر الرعاة وأبوه شيخ كبير، فسألهما ثم تولى إلى الظليل، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.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 سبنتيها تين على أن تأجرني ثمني حجج، فإن أتمت عشران فمن عندك وما أريد أن أشف عليك ستجدني إن شاء الله من الصوالح. Wala dadi ka baini wabainaka ayama janaini kabai to fada udwana alay walla manapulu aki fadama pra mu sala ajana wa sawi قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم من هذه خبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتى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 فَلَمَّا رَآهَا تهتز كأنها جنّ ولَا مُدبّرًا وَلَمْ يُعقِبْ يَا مُوسَى اقْبِل وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 بِإِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون وَأَخِيهَا وَهُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُونِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا I'm بَتَدَاهِر انهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطين فاجعل لِي صَرْحًا لعلي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 وَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ نَا يُنْصَرُونَ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 سِوَاهُ هُدَاوٌ وَرَحْمَةٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَٰكِنَّنَا آتَيْنَا شَأْنًا فتطاول عليهم العمر وما كنت فاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب ور إذن دينا ولكن الرحمة من ربك لتظهر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم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 ما أُوتِيَ موسى؟ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ موسى مِنْ قَبْلِهِ؟ قَالُوا سِحْرٌ تَظَهَّرَ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّنَا كَافِرُونَ قُلْ فَأَعْلَمْنَا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 وَمَنْ أَظَلَّ مِنْ مَنْ تَبَعَهُ بِغَيْرِهُ دَمًّ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَا قَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ وعتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا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 الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن مت تعنهه مت على الحياة الدنيا ثم هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ربنا فكانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم سنين، فعميت عليهم الآباء يومئذ، فهم لا يتسألون، فأما من تاب وأمن وعمل صالحًا، فعسى أي يكون من المصلحين.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 يُنون فيه افلا تبصرون وامر رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم ينادى فيقول أين شركائيا الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل بيناه من القنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة لالقوة إذ قال له قو له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.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 كانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبخط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون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 السيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي أعلم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 ك عن آيات الله بعد إذُزِلَت إليك وَابعُو وَلَا مِنَ وَلَا